لا <سؤال> سنذهب للها والله الان <سؤال> والي <سؤال> المسجدية الشرق ديوبنا خبvé treatingها الشكر 1988 اليوم سوف ت wasting Unions وضح هذه الاستق، و في باجة اورا نريد التعت unoяни Vermont الرقم شاشة من القلب العبار طبعا رحمل الله سنة والضع poll política الراعي تحصل طالب المعلم الاستاذ صالح حسن و افضل فيه الارقام و فيه الاعمار هو الصنيسان وحده يعالج يا متعلم يا كل نوع الناس ثلاثه يا عالم يا متعلم كل نوع فالإنسان يتعلم، فليس المرء يولد عالماً طبعا المقرر في الفرقة الرابعة كتاب النحو للبلاغة الواضحة ولكن الكتاب يعني إحنا لحسنا عليه كثيرا مش يعني مش متيسر الآن وما زال الباحث مستمراً للوصول إلى هذا الكتاب وطبعاً علوم اللغة وعلوم البلاغة من علوم الإيه؟ الآلات ويحصل لكل من اشتغل بالشريعة أن يعني يحصل جانب وقسطا من هذه العلوم لأن مثلا الذي يتحدث في علم التفسير لا بد أن يكون عالم بالنحو والصرف والبلاغة و... ف... والحديث في البلاغة بيرقق نفسي كثيرا ويرقق القلب طيب النهاردة مقدمة لهذا العلم والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال والعرب دائما يعني ما يعبر عنه بكلمتين أفضل مما يعبر عنه بثلاثة لذلك أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أعطيت جوامع الكلم فالمعاني الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنها بكلمات قليلة انما الأعمال بالنيا إنما الأعمال بالنيات كم كلمة؟ ثلاث كلمات شرحوا في أفده ثلاث مجلدات إنما الأعمال بالنيات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة والعرب كانت تقول كلمة مشهورة القتل أنفى للقتل والله عز وجل يقول القصاص حياة القصاص حياة يعني علماء البلاغة قال لك الفرق ما بين الآية وقول العرب المشهور 11 واجه القصاص حياة ف شيخ يعطي درسه في المسجد جالس واحد بقى من العرب الفصحاء البلاغاء طبعا لنسانا ما نشوف حد كده يعني صاحب وجهه عايز بقى يعيد ويزيد في الكلام ويطول وكده فكان الرجل ده يقول كلمتين وينظر إلي هذا الرجل يعني شوف أمرات الإعجاب عليه ولا لا يعني مبسوط كده يعني من اللي أنا بعمله ولا لا فلما خلص اقترب من هذا الرجل وقال له ما تعدون الفصاحة فيكم عشان يقول له إيه اللي انت كنت بتعمله الضبط اللي انت كنت بتعمله هو ده الفصاحة قال له ما يعبر عنه بكلمة أفضل مما يعبر عنه بكلمتين قال وما تعدون العية فيكم الجهل قال ما أنت فيه منذ الصباح فهي البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال طيب علم البلاغة دي نشأ إزاي ونشأ ليه ويه أقسام علوم البلاغي نشأت علوم البلاغة يقولك في يوم جاء أحد الناس وسأل أبو عبيدة معمر بن المثن في مجلس الفضل بن الربيع بيسأل عن إيه عن قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطي وبيقوله كيف يشبه الله الطلع بشيء ليس معروفا طلعها كأنه رؤوس الشياطين هو حد شاف رأس الشيطان فالله عز وجل شبه اطلع بشيء ليس معروف حد شاف الشيطان عشان كده مر امرأة اخذت القاحذ من يده وهو يمشي في السوق وذهبت به الى رجل وقالت له مثل هذا فتعجب القاحذ وقال لها يعني ايه مثل هذا فقال الرسام اتتني هذه المرأة فقالت لي ارسم لي الشيطان فقلت لها لم ارى انا شفتوش احنا نصفه لك فاتت بك وقالت مثل هذا وطبعا هو كان, كان دميم الخلق كان دميم الخلق سمي الجاحظ بذلك الاسم لجحوظ عيني ولكنه كان علما يعني في قول الله عز وجل وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى الله عز وجل سأل موسى عن ايه سؤال اجابته كلمة وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى الاجابة ممكن يقول عصاي قال هي عصاي صح طب ربنا سألوا انت بتعمل بها ايه قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليفيها مآرب أخر طيب وكان مستنى إيه كان مستنى أن ربنا يقول له وما تلك المآرب يا موسى ويطول فهو كان متلذذ بالحوار مع مين مع الله عز وجل فعايز يطول الجاحف بقى العالم الكبير ده ألف كتاب سماه العصر ذكر سبعين فائدة للعصر غير انك انت طيب رباء زوجتك طبعا <تصفيق> كم فائدة سبعين فائدة للعصة كتاب اسمه العصة هو سيدنا مسأل ايه اتوكأ عليها واهش بها على غنمي كم فائدة اتنين هو كم البائي البائي كتاب جميل ماتع اسمه العصة فكان علم كبير فالمرأة قالت ارسم لي الشيطان فاتت بك وقالت لي مش لهذا فالمرأة طلعها كأنها رؤوس الشياطي طيب ازاي شبه تطلع بشي غير معروف فالموفق من وفقه الله احيانا تتاءل سؤال انت لم, يص... لم يصبق لك ان تسمع هذا السؤال من قبل وتلئ ربنا فاتح عليك بإجابة وتطلع هي الصح زي ايه مثلا في قصة موسى عليه السلام وفرعون بيقتل الذكور وولد موسى في سنة القتل وألحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين طيب هي خيفة على ابنها إيه منسبة أرضعيه في الموضوع وصل السؤال ووحينا إلى أم موسى أنخفت عليه فألقيه في اليم ولا تخفي ولا تعزاني والسير يمشي ليه ربنا لا أن أرضعيه ليه فكر كده وقل لي ممكن كن له ممكن بس هو طفل صغير هيرضع أي عنه الله عز وجل قال وحرمنا عليه المراضع من قبل بس كده كل مرضاعة تروح له ما ينفعش فقالت لأخته قصي قصي يعني ايه تتبعي اثره فبصرت به عن جنوب وهم لا هي دلتهم بقى لا ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له الناصحون تخيل انت عندك طفل بيبكي انت تشيله بيبكي خالتو تشيله جدته تشيله امه تشيله يسكت طب اعرف ان هي الطفل يهتدي الى امه برائحته بالشم فارضعيه عشان لما يرجع لها ثاني يعرف واصله ما كانش شرط واحين الى أمه فالطفل يهتدي الام عن طريق بيعرفه عن طريق الايه الشم فسئل طلعها كأنها رؤوس الشياطين كيف يشبه الله طلع بشيء ليس معروفا فوفق الله أبو أبا عبيدة وأجاب بهذا الجواب قال لهم هذا على حد قول امرئ القيس ايقتلني والمشرفي مضاجعي سيف ومسنونة زرق كأنياب أغوالي العربة هي شبهت شيء بشيء مش معروف ايقتلني والمشرفي مضاجعي سيف ومسنونة زرق كأنياب أغوالي طيب وحد أصلا شاف الغل حد شاف الغل نفس القصة كده فكان توفيق من الله عز وجل لهذا الرجل أن يرد بهذا الجواب ومن هنا كانت قصة نشأة علوم البلاغة نشأة علوم البلاغة عشان كده هو الغل ده حقيق الناس ما بتتكلم مع بعض بيقولهم أما مثلا نتكلمك في موضوع وقولك مش هيحصل فقولك ده كلامك ده من رابع المستحيلات صح؟ من رابع المستحيلات طب ليه ما بيقولوش خامس المستحيلات وسادس المستحيلات ليه هو رابع المستحيلات؟ فما المستحيلات الثلاثة اللي قبل ده؟ الغول واحدة منه أيقنت أن المستحيلة ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوافي طبعا هو وفق في حاجات ولم يوفق الخل الوافع موجود يعني أفضل وأشهر خل الوافع مين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دي دلوقتي ما دلوقتي تم يقول لي ما سبب نشأة علوم البلاغة نشأت ليه عشان إيه عشان أحد الناس سأل أبا عبيدة معمر بن المسنة في مجلس الفضل بن الربيع عن إيه قول الله عز وجل طلعوها كأنها رؤوس الشياطين وكيف يشبه الله عز وجل اتطلع بشيء غير معروف فوفق فوفق الله أبا عبيدة للرد فقال هذا على حد قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة تنظركم كأنيابي أغوال طيب السؤال بقى المهم هل هناك حاجة إلى معرفة علوم البلاغة ما وجه الحاجة إلى معرفة علوم البلاغة من وجهة نظرك كده اختصار الوقت اول ثمرة ادراك اوجه الاعجاز في القرآن الكريم ادراك اوجه الاعجاز في القرآن الكريم وتخيل في ايات القرآن الكريم كلمة تأتي مفرد في مكان وهي هي تأتي جمعة مكان ناكرة في مكان ومعرفة في مكان هل هي جاية كده فمعرفة البلاغة تعرفك أوجه الإعجاز في القرآن الكريم عشان كده الرجل الأعرابي الذي سمع قارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم عمله الراجل الأعرابي قال قال والله ما هكذا أنزلت لا يدي ما نزلتش كده بص لسياق الآية عشان تعرف أوجه الإعجاز في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم الرجل اعترد وجه الاعترد ايه الكلام رائع الغفر فرحم فلما قطع توقع اوهد بالك والسارق والسارقة فاقطعوا وفي الأخير يقول غفور رحيم أما هو غفور رحيم يقطع ليه فقال عز فحكم فقطع تبص تعالى في المصحف تلاقي والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزة طب ليه قويا عزيزة لأن صدر الآية يقول وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الرد ده عايز ايه عايز قوة لذلك كانت القاتمة وكان الله قويا عزيزة فإعجاز القرآن والله عز وجل تحدى العرب بهذا القرآن ودائما يا جماعة المعجزة تكون من جنس ما يبرع فيه المتحدى به يعني دلوقتي العرب أهل الفصاحة والبيان قوم موسى عليه السلام أهل إيه؟ أهل سح وألقي في يمينك تلقف ما صنعه إنما صنعه كيده ساحر ولا يفلح الساحر حيث قد سيدنا عيسى كان قومه أهل طب وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله فدايماً لابد يكون التحدي لمعنى أن يكون أنا وانت برعين في هذا الأمر فاتوا بصورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقدوها الناس والحجارة كانوا بيسمعوا القرآن بينبهروا به وييقوا من وراء باعة يسمعوا القرآن ويتقبلوا فين عند النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يخلنا معرفة علوم البلاغة تبين لك وتدرك بها أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ومحتواه من العظم في الألفاظ وفي المعاني التي وقف عليها بلغاء العرب فإما تقرأ القرآن وانت مدرك يعني مثلاً ذلك الكتاب لا ريب فيه ريب يعني إيه؟ شك طب ليه الآية ما كانتش ذلك الكتاب لا شك فيه ليه؟ ليه ما يشك فيه؟ طيب إذن يا جماعة بلاغة القرآن الكريم عشان كده ما تشوف حد مثلا في إذاعة القرآن الكريم يتكلم عن بلاغة القرآن وإنت بتسمع تحس أنك إنت مبسوط ولما تجي تقرأ الآيات اللي كان بيتكلم فيها تشعر بأنك إيه فعلا أنت مستمتع بالقرآن يعني إحنا ما, احناش ما عندناش لذة واستمتاع زي السابق بالقرآن ليه؟ لأن احنا بالنسبة للقرآن أعاجم القرآن بالنسبة لنا ما مش عارفين له معنى علما بأن الله عز وجل يقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فلابد أن الإنسان فعلا أما تقرأ في معاني القرآن الكريم وأوجه الإعجاز والبلاغة في القرآن الكريم أنت فعلا بتستمتع بالقراءة تجي تصلي بحد أو ورى حد تبقى أنت مستمتع بالقراءة ناس بتقول لك يا الصلاة طويلة ليه؟ لأنك كلامت مش حاسس بمعناها ما انتش حاسس بمعنى اتنين الكشف عن دقائق لغة الاباء والاجداد الكشف عن دقائق لغة الاباء والاجداد عشان كده يا جماعة الحرب على اللغة العربية وبقاء الامم بابقاء اللغة في امم كتير زالت بسبب زوال اللغة عشان كده حافظ إبراهيم له رائعة من رواية حافظ إبراهيم اسمها اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها اللغة العربية يقول وكم عز أقوام بعز لغات فالقصيدة جميلة جدا اسمها اللغة العربية تنعي حظها بين أهلها فالكشف عن دقائق لغة الآباء والأجداد ثلاثة مساعدة الأديب على أن يقول شعرا أو نثرا في أي غرض يريده فيصيب الهدف ويهتدي إلى التعبير يبقى أنا عندي أوجه الحاجة إلى دراسة البلاغة إدراك وكشف ومساعدة إدراك إدراك أوجه الإعجاز عزف تحفظه أنت أعد إدراك أوجه في القرآن الكريم اتنين الكشف عن ضخائق لغة الآباء و الأبداد. ثلاثة مساعدة الأديب أن يقول شعراً أو نثراً في أي غرض يريده فيصيب الهدف فيصيب الهدف يبن عنده لا تسؤالين السؤال الأولان يقول ما سبب نشأة علوم البلاغ السبب في مجلس الفضل ابن الربيع عن قول الله عز وجل طلعها كأنها رؤوس الشياطين وتحقب كيف شاب الله عز وجل تطلع بشيء لم ليس معروفا فوفق أبا عبيدة فأجابه بقول هذا على حد قول الشعال أيا قتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي سب جنبي ومسنون هيتلني إزاي فإن كان رأس الشياطين مش معروف فالغول برضو مش معروف السؤال الثاني ما وجه الحاجة إلى دراسة علوم البلاغة إدراك اعمل مفاتيح للإجابة إدراك ماشي كشف عن دقائق لغة الآباء والأجداد مساعدة الأديب أن يقول شعرا أو نثراً في أي غرض يريد فيصيب المحذ يصيب الهدف يعد للتها جماعة كم سؤال السؤال الأول يقول ما سبب نشأة علوم البلاغة القصة دي طيب ما وجل حاجة إلى دراسة علوم البلاغة ثلاثة حد يقول هم لي كمان مرة قل للمفاتيح بس إدراك كشف مساعدة إدراك وكشف و طيب أقسام علوم البلاغة ثلاثة معاني ويه بديع ويه؟ جي. نعم لا معاني ويه يا معاني ويه وبديع طيب سؤال أول من صنف في علم المعاني قال لك بالضبط لا يعرف من أول من صنف ولكن كان الجاحظ أول من دون ونظم فيه علم المعاني في كتاب اسمه البيان والتبيان وكتاب اعجاز القرآن يبقى اول واحد وضع كتاب في علم المعاني كان مين الجاحز وكتابه اسمه البيان والتبيان واعجاز القرآن يبقى لا لا لا علم اسمه علم المعاني جاي بقى مش كلمة ومعناها عند بعد كده تبديرة أول من وضع فيه كتاباً هو عبد الله بن المعتز وسمى كتابه كتاب البديع كتاب البديع ماشي يا جماعة في بدلوقتي عندي علم المعاني أول واحد ألف فيه من؟ الجواحز وكتابوا اسمه؟ البيان وأتبيان وإعجاز القرآن علم البديع مين اللي وضع فيه؟ عبد الله بن المعتز وكتابوا اسمه؟ الايه البديع خلاص ثم بعد ذلك عندي بعض رجال البلاغه اشهر رجال البلاغه عندي ثلاثه ابو هلال العسكري والسكاكي وعبد الجرجاني مين ومين ومين؟ أبو هلال العسكري والسكاكي و الجرجاني يبقى انا دلوقتي من هو مين لا عبد القادر الجرجاني ملوش في الفقه وفي العقيده ها. يبقى دلوقتي اول سؤال سالناه يا هو سبب نشاه علوم البلاغه 2 ما وجه الحاجه الى دراسه علوم البلاغه 3 أقسام علم البلاغة إبقى علوم البلاغة طيب أشهر رجالي البلاغة أبو هلال العسكري والسكاكي وعبد القاهر الجرجان يبقى عندي أقسام علوم البلاغة ثلاثة معاني وبديع وبيان معاني وبديع وبيان وأشهر رجالي البلاغة كم واحد ثلاثة من ومن ومن؟ ابو هلال العسكري والسكاكي وعبد القاهر الجرجاني هلال العسكري اسمه ايه وابرز مؤلفاته ايه ابو هلال العسكري تتلمذ على يد وخاله اسمه ايه ابو احمد الحسن ابن عبد الله العسكري يبقى اسمه هو اسمه ابو هلال العسكري وخاله اسمه أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري يبقى اتفق في اسمه مع مين مع أبي ثم تتلمز بعد ذلك على فحول العصر من العلماء فبرع في اللغة واللي مؤلفات كتير أبرز مؤلفاته كتاب اسمه الصناعتين كتاب اسمه الصناعتين والمقصود بهما الشعر والنثر الشعر والنثر واللي كتاب اسمه التلخيص وكتاب اسمه الحماسة وكتاب الأوائل والمحاسن وجمهرة الأمثال وتوفي هذا الرجل سنة 395 مليون يبقى دلوقتي أول رجل من علماء البلاغة اسمه أبو هلالي العسكري اتعلم على إيد خاله ماشي طيب أبرز مؤلفاته كم كم كتاب ست كتب كتاب الصناعتين اثنين التلخيص شرح الحماسة الأوائل جمهرة الأمثال المحاسم واضحة كده جامعة يبقى كمان مرة سبب النشأة القصة المعروفة أوجه الحاجة إلى دراسة علوم البلاغة واحد إدراك كشف مساعدة ثلاثة أقسام علوم البلاغة معاني وبديع وبيان معاني وبديع وبيان أشهر الرجال ابو هلال العسكري اسمه اسمه الحسن ابن عبد الله العسكري اسمه الحسن ابن عبد الله العسكري تثلمز على يدي خاله ابو احمد الحسن ابن عبد الله العسكري فحصل اتفاق معاه في اين في اسمه اصل Asam se اب اسمه الحسن ابن عبد الله العسكري وخاله اسمه الحسن ابن عبد الله العسكري ابو احمد خلاص؟ ابرز مؤلفاته الصناعتين شرح الحماسه الحماسه كتاب الاوائل المحاسن جمهره الامثال متى توفي 395 395 في مشكلة في اللي فات نعيده عندي بعد كده عبد القاهر الجرجاني كنيته ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني شهد له العلماء بالامامه في اللغة والعلم والدين واجمعوا على زعامته في علم النحو ماشي طيب بعد كده اتجه عبد القاهر الى البلاغه دخل فيها بكل طاقته وبما لديه من ذوق رفيع ربنا وهبه ذكاء نادر وكان مستنيرا لدرجه ان قال عليه صاحب كتاب الطراز إن عبد القاهر اول من اسس قواعد العلم واوضح بيانه يبقى قال عليه صاحب كتاب الطراز ايه ان ان عبد القاهر اول من اسس قواعد العلم واوضح بيانه لمؤلفات أهم مؤلفاته دلائل الاعجاز واسرار البلاغه وكتاب المغني كتاب المغني 30 مجلد في مختلف العلوم والفنون طبعا يا خوانا بركة العمر تسمع مثلا عن واحد عمل كتاب من ضمن الكتب تلاتين مجلد تلاتين مجلد وفي واحد ما أرهمش في حياته ده كتبهم وغيره ما أرهمش إذن المسألة مش مسألة سبق المسألة مسألة صدق مسألة مسألة صدق فليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق وده فضل الله عز وجل فضل الله يؤتيه من يشاء في ناس كتير جدا ربنا موفقهم للخير فبيترك أثرا قبل الرحيل شوف انت بصليت فبموتك انقطع عنك الصلاة وصمت بموتك انقطع عنك الصيان تجيب ايه البصمة اللي انت تتركك قبل موتك فالانسان لابد يكون نافع المؤمن كالسنبلة اينما وقع نفع المؤمن كالسنبلة اينما وقع المؤمن كالغيث اينما وقع نفع فواحد يعيش فترة وجيزة من الزمان يعني مثلا شوفي النووي مثلا أنا عايش كم سنة مات عنده كم سنة ومؤلفاته قد ايه شوف مؤلفاته قد ايه, إيه إذن البركة من عند مين من عند الله عز وجل ثلاثة السكاكي كنيته أبو يعقوب ابن أبي بكر عالم فحل وكلمة فحل في اللغة يعني كبير يعني مش وإمام جليل برع في مختلف العلوم لا سيما علوم البلاغة وله مؤلفات كثيرة عنده كتاب اسمه مفتاح العلوم مفتاح العلوم وتوفي عام ستمية ستة يبقى أنا دلوقتي في المدخل وفي المقدمة إيه الكلام اللي أنا اتكلمت عنه؟ أربع نقاوات النقطة الأولى سبب نشأة علوم البلاغة النقطة الثانية ما وجه الحاجة إلى دراسة علوم البلاغة النقطة الثالثة ما أقسام علوم البلاغة النقطة الرابعة ما أشهر رجالات البلاغة لو خدناها من الخلف للأمام نقوله أشهر رجالات البلاغة ثلاثة السكاكي وعبدالقاهري الجرجاني وأبو هلال العسكرية لو قلنا أقسام علوم البلاغة قلنا بيان وبديع ومعاني أو معاني وبيان وبديع ما أوجه الحاجة إلى دراسة علوم البلاغة؟ إدراك وكشف ومساعدة إدراك أو كشف إدراك أوجه الإعجاز في القرآن الكريم كشف عن دقائق لغة الأباء والأجداد مساعدة الأديب إنه عايز يقول أي حاجة يقول عشان كده العرب كانت بتفرح بميلاد اثنين العرب تفرح بميلاد اثنين فارس وشاعر الفارس يدافع عن القبيلة ببنانه فارس والشاعر يدافع عن القبيلة بلسانه فكانوا يفرحوا بذلك وكان فيه سوق عكاز كانوا يضربون للنبيغي الذبياني خيمة في السوق وكان أشهر المحكمين في السوق وكل قبيلة تجيب أشعر شاعر عنده والذي يحكم له أنه أفضل شعراء القبيلة بقته خيم الولائم والأفراح ابتهاجا بميلاد منه ببلادي هذا الشاعر لان القبيلة اللي لا شاعر تظل مرهوبة الجانب تظل مرهوبة الجانب الشاعر يقول لو قلت شعرا اصبحت ظهر له منشدة يعني لو ذمك بقصيدة اين اللي يجرى الدنيا كلها تعرفها فيس الدنيا كلها بتعرف كل حاجة عشان كده كان الشعراء دائما موضع اهتمام وعناية مين الأمراء والخلفاء يقربوا منهم زي دلوقتي الصحفين والإعلاميين يقربوهم منهم ليه هيمدحني ويمدح سياستي ويمدح أخلائي ويمدح كده كده يطير بي ولو يتقلب علي هيضعني عشان كده قلت لتكم قبل كده كان فيه قبيلة مشهورة اسمها قبيلة ايه أنف الناقة أنف الناقة فكانت القبيلة دي يعني ده لقب مش لقب متح لقب سيء فكان مو واحد يقابل واحد يقول له انت منيني يقول له من أنف الناقة أنف الناقة بإيه بط كده لحد ما نزل عليهم شاعر أكرموه وأحسنوا إليه فكتب فيهم قصيدة يعني لم يحفظ منها إلا هذا الباية قوم هم الأنف والأذناب غيره ومن يساوي بأنف الناقة الزنباء إيش جاب جاب أنف الناقة للا إيه للذنب فبعد كده الواحد يقابل واحد يقول له من اي القبيل انت يقول له من قبيلة ام في الناق والسبب من شاعر الكلام عشان كده زي قلتلكم قبل كده ابن الرومي كان شاعر صليت اللسان مشهور بالهجاء ف كان فيه خليفة او امير كل الناس تهابه وهو لا يهاب احد الا من ابن الرومي عشان ايه عشان لسانه طب وابن الرومي ده هتنوا عاد لنا كده زي اللغة في الزور فوزير الامير خليق الامير قال له نخلص منه قال له نخلص منه ازاي قال له يعني اعمل مأدوبة وادعوه الى الطعام وضع له سما في الطعام دعوا مين دعوا الابن الرومي واعدوا له طعاما بها طبعا ما تعست سميني تحطي الحاجة نفسي فيه يعني أنا موافق سميني بس أحطوا لي ديك رومي مثلا حطوا لي لحمة غزال حاجة كده عشان إيه أكلها وانا مش تهي فالسم يجيب نتيجة لما تحطيلي في الفول والطعامي أنا زائن منهم مش أكلهم فجابوا له أكل دسم وحطوا في السم ابن الرومي أكل حس بألم شديد فين؟ في بطنه فحس بالموضوع فمن الألم قام فقال له الأمير إلى أين؟ قال حيث أرسلتني يعني راح فين راح أموت فنظر إليه الأمير وقال له سلم لي على أبي هذا من تبالح تموت وعرفت مصيرك بسلم لي على ميه على أبوي قاله ليس طريقي إلى النار ليس طريقي إلى النار يعني سكتي من سكة أبوك يعني حتى هو بيموت كان لسانه كده فكانت أي قبيلة تولد فيها شاعر تظل هذه القبيلة مرهوبة الجانب ليه؟ ما حدش يقدر يتطاول على جناب هذه القبيلة فعشان كده العرب كانت تفرح بميلاد الشاعر وميلاد الفارس فالنشأة والقصة عرفناها وأوجه الحاجة لدرسة البلاغة عرفناها وأقسام علم البلاغة معاني وبديع وبيان عرفناها وأشهر كتاب وأشهر رجال البلاغة عبدالقاهر وأبو هلال العسكري وأبو العسكري السكاكي هذا والحمد لله رب العالمين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم أجزلكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله يبرك الكتاب هنبحث عنه والله أول منه لو ما وجدناش بديل ها لسه الدنيا طب يفصل با ولا حاجة عشان نعرف ها أصلا مش شغل يعني طب الحمد لله لان لا شاء الله لو ما كانشي هنجيب بديل ولو لقينا نسخة هنصور